إن الحمد لله نحمده ونستعين هنا استهدي وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح للأمة وكشف الله به الغمة عزاء المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهو نلتقي مرة أخرى في حلقتين من حلقات ساعة التربية التي آمل من الله تبارك وتعالى أن تكون معينة لكل أب وكل أم كل مرب كل موجه كل عامل على تحفيز هذا المجتمع من خلال صغار المجتمع إلى الأفضل إن شاء الله الحلقة اليوم أفردت لها عنوانا بدأ على الشاشة في بدايتها ثلاثون وسيلة لتحفيز أولادنا القرآن ولعلنا نطبق الحلقتين الماضيتين مع الحلقة دي كنا بنتكلم على الأجازات ووقت الفراغ والاستفادة من وقت الفراغ واتكلمنا على برامج بعينها وكثير من الناس تحدثت معي في أن كثير من البرامج التنموية للشخصية والذاتية بتاعة الأطفال إحنا مش عارفين نلجأ لمين ولا نشوفها عند مين ولا ندور عند مين ولا نعمل إيه فأنا بس بقول أن, إن أي حد حابب إن أولاده يبقوا على مستوى أعلى من المستوى اللي عليه الأولاد الآخرين يستفيدوا من وقتهم ويبقوا نافعين عليهم أنهم يجتهدوا شوية ويتعبوا شوية ويسألوا ويدوروا ويفتحوا ويتناقشوا ويفتحوا وسائل الاتصال مع كتير من الموجهين والمربين وأعتقد بأن الصيت عنوان البريد الإلكتروني موجود على الشاشة يمكن أن نتواصل ونتحادث ونتخابر إذا كان وقت الحلقة لا يسعف عن مسألة الاتصالات وتبادل الأفكار وتبادل الآراء المختلفة في الموضوع ولكن انا عندي قبل ما ابتدي حلقتنا بتاعه تحفيظ القران عندي بعض النقاط اللي حابب اكملها في موضوع الاجازه عشان الموضوع على الاقل يبقى في قدر من الاكتمال ويبقى وفينا الموضوع حقه كنت في صراع قبل الحلقة أتكلم أكمل أجازات ولا أتكلم في 30 وسيلة الوقت بتاع الحلقة بيمر بسرعة الناس عاوزة تستفيد فقلت أدمك بسرعة في أول خمس دقائق بعض برضو الحاجات اللي ممكن نستفيد منها في الأجازة مع أولادنا لو بصينا يعني إيش عايزهر على الشاشة دلوقتي النقطة إحنا كنا بنتكلم على النقطة 34 المرة اللي فاتت وقلت تعليم حرفة بعينها للطفل مفيش مانع ان الطفل يتعلم حرفة مهارة من المهارات يفرد لها الأجازة ويتعلم ويتضرب عليها حاجة زي النجاره زي التركيب والفك والتركيب زي الإلكترونات وتصليحها زي الكمبيوتر وفكه وتركيبه زي يعني برامج اللي هي الكمبيوتر إزاي نقدر نتعلمها ونعلمها الحاجات دي لازم نحط خطة كل سنة في أجازة الطفل حاجة مفيدة ممكن تعود على الطفل في المستقبل بمهارات ومهارات جيدة جدا فده أحد البرامج اللي المفروض أن احنا بنتعامل معاها بنتكلم فيها بنتناقش بيدرس كل أب وكل أم أهمية الموضوع بالنسبة لأولاده ويحاول أنه هو يفرزها لو بصينا كمان على الشاشة مرة كمان هنلاقي مشروع أعرف عدوك ده من أكتر المشاريع الكبيرة الضخمة اللي محتاجين نعلمها لأولادنا خدوا بالكم من نقطة أساسية مهمة أولادنا محتاجين يعرفوا مين العدو بالنسبة لهم مين اللي بيأذيهم مين اللي ممكن يخلي يشويه الصورة بالنسبة لهم مين ومين و... يعرف عدوك دي سلسلة كبيرة جدا لازم ننمي حب الإسلام للأولاد حب العقائد للإسلام حب الأولاد لدينهم، حب الأولاد للي حافظ على دينهم، حب الأرض نفسها اللي بننتمي إليها حب أرض زي فلسطين زي العراق زي غيرها من بلاد المسلمين المختلفة أولادنا إمتى حيلتفتوا للأضايا الكبرى اللي موجودة إلا أما يكون في فترة الأجازة فترة الفضاء الفترة اللي أنا فيها أنا فاضي مواريش حاجة أعملها يبقى دي الفترة اللي بنمي فيها إحساسه بالوطنية إحساسه بال... ده بالانتماء إحساسه بالقضايا الكبيرة اللي موجودة سلسلة أعرف عدوة لازم تكون واضحة لازم أعرفه بحاجة اسمها إن في حاجة اسمها الشيطان بيعمل إيه النفس البشرية بتعمل إيه أصدقاء ال... ال... السوق بيعملوا إيه كلها برامج لازم تكون واضحة قدامنا نقدر نتعامل معاها بين اثنين للنقطة اللي بعديها اللي هي نقطة دورات محو اميه الكبار ده مشروع مهم جدا يعني مش ممكن نستقبل ال ال الألفية الثانية وووبنتكلم على التقدم التكنولوجي وعاوزين نبقى أحسن من أوروبا وأحسن من أمريكا وأحسن من كذا ونقول دايما نحن أحسن واحنا أفضل واحنا عندنا عقائد وإسلام أكتر وأقوى لكن كم المتعلمين اللي موجودين أولاد اللي في سنوية الأولاد اللي خلصوا سنوية وخلصوا خلصوا ليه ما إن مش عندهم حس إنهم يمحو يمحو أمية مجموعة من الكبار اللي موجودين اي شارع فيه ناس متعلمين وناس غير متعلمين اي منطقه فيها كذا لو عملنا حصر لده وبدانا نخلي الاولاد اللي في اعدادي او ابتدائي اسف في الثانوي اللي عندهم قدره على الالقاء والتعليم ليه لا ليه, ليه وقت أولادنا؟ الأولاد اللي موجودين في الجامعة اللي طول الصيف موجودين وفضيين ليه ما يعلموش ناس في خلال التلات شهر ونص دول الأجازة يقدروا يعلموا الناس القراية والكتابة المشاريع دي عتمي إمتى وأولادنا عيشاركوا فيها إمتى وعيحسوا بالانتماء للأوطان إمتى من غير ما نعمل المشاريع المختلفة اللي موجودة في كمان مشروع التفاعل مع قضايا الأمة اللي تكلمنا على جزء منه قبل كده قضايا الفقر قضايا الاحتياج دور الايتام اللي محتاجة ان الناس تروح عشان تتعامل مع الاطفال وتحس بقيمه ما عندها دور المسنين دلوقتي اللي انتشرت في الدول الاسلاميه بشكل كبير جدا للخلل اللي موجود الاجتماعي الناس دي كلها محتاجة محتاجة فعلا ان في ناس تساعدها يوم ما يبقوا الاولاد في ابتدائي او اعدادي او ثانوي يروحوا يساعدوا ويعلموا ويحاول يوجهوا ويحاول يتفاعلوا الدنيا هتبقى مختلفه قوي الاولاد هيبقى دماغاتهم مختلفه احنا محتاجين نفتح أولادنا ما يبقاش مغلقين على الدراسة والهم كله على الدراسة وكل حاجة تفوق دراسي أما لحيتعلمه إمتى كل المعاني الجميلة اللي موجودة هنشوف كمان مشروع التشجير يعني الدول بعينها وخصوصا في بعض الدول الإسلامية ومدينة زي القاهرة مثلا من أكثر المدن تلوثا فيها على مستوى العالم ليه ما نعملش مشروع التشجير ده ليه ما يغرس كل ولد شجره ويرعاها بالرعايه بالارتواء وتتم المساله بمساله منظمه الحي يعني يوفر الشتلات الاولاد يبتدوا ننظم الاعداد يبقى الشارع كله فيه تشجير كل عماره قدامها شجره واللي زارعها طفل او زارعها ولد ليه ما يتمش ده ليه ما يبقاش في مشروع زرع مئة الف شجره على مستوى الصيف كله في في مناطق بعينها ليه ليه الاولاد طاقتهم دايما يبقى بدل ما يقعد قدام التلفزيون ويضيع وقته على على المواصي او في النوادي أو في انه يضيع وقته قدام البرامج اللي هي ممكن تكون معاده مرة واثنين وثلاثه ليه ما نستفدش من ده ليه ما نحاولش نفاعل ونتفاعل مع طاقات أولادنا بشكل كبير وبالتالي مشروع زي مشروع التشجير ده مشروع زي مشروع النظافه الشارع العماره السلم بتاع الأمارة المنور بتاع الأمارة كل دي مسئولية الأسر اللي ساكنين مش مسئولية حكومات ولا مؤسسات ولا غيرها ليه ما نحفص الأولاد أنهم يساعدونه ده كله في الآخر أما بنشوف المشروع ده عاملها مدينة زي شتوتجر في ألمانيا مثلا أو ما في بعض أحياء واشنطن عاملينها الأولاد نقول إيه ده شوف الأولاد عاملينه إزاي طب شمعنا إحنا ليه, ليه ما يغروش أولادنا على مدننا ويشوف مدننا مش منظفة أو كذا أو كذا أو كذا لا محتاجين يعني آآ آآ الاهتمام شوي مشروع الأعمال العامة اللي أنا قصد بيه ليه ما يشاركش أولادنا في الأعمال العامة المختلفة اللي موجودة ليه لماذا تبرعوش؟ يعني أنا في منتعة السعادة يوم ما شوف شاب سنوي أو في الكلية لابس لبس يعني بتاع الزابط أو العسكري اللي بينظم المرور في فترة الصيف بعد ما يتضربوا شهر على الإشارات وتوجيهها وتعالى. في منتعة بغض النظر في مقابل ولا ما فيش مقابل لا ده بنسميه القدرة على تمنية الانتماء ومساعدة في حل المشاكل المختلفة اللي موجودة. برضو في نقطة تانية مشروع موسم الحصان هذا القرى والنبوع وغيرها لازم يكون فيه تعاون ولازم يكون في يعني يعني استعداد من الأولاد وفي مقابل بيقدم للأولاد في بعض المواسم المختلفة الدولة زي دولة الصين الشباب الجامعي المهندسين الأطباء اللي عندهم وقت بيبيحصده في موسم الحصاد وبيساعدوا الفلاحين القائمين وأصحاب الأراضي في سبيل مقابل وبيتم ده فترة الصيف وفترة الأجازات المختلفة إحنا فهميني أنا أقصديه يعني أنا عاوز وقت أولادكم في فترة الصيف ما يمرش قدام التلفزيون أو الولد زي ما بيقولهم أنتخ على الكرسي بتاعه قاعد 3-4-5-20 ساعة ده أو قدام حمام السباحة 20 مليون ساعة أو قدام السواحل الفترة كلها إحنا عاوزين أولادنا يبقوا بجد وقتهم مستثمر عشان نطلع جيل دماغه مليانة الأجيال دماغتها فاضيه ومشكلة الدماغات الفاضيه إنها بتتميل بكل فارغ موضة شكليات مناظر لابس إيه عامل إيه لكن القيمة الحقيقية اللي محتاجين نزرعها في أولادنا إنهم يبقى لهم قيمة من خلال اللي بيقدموه بيعملوه مش من قدام هو معاه كام أو بيعمل إيه في كمان نقطة مهمة برضو عدد مجلات وجرائد مش بس في المسجد في العمارة بتاعتي فكرة العمارة أو اتحاد الملاك أو اتحاد المستأجرين وغيرهم ليه ما يشاركش أولادنا في عمل مجلة أسبوعية بتتجدد بين الأولاد بتوع العمارة اللي موجودة في النشاط الصيف في مدرسة من المدارس في المساجد في النوادي في, في أي حتة ليه ما يستثمرش ان الأولاد يحاولوا يبحثوا في الكتب ويبحثوا يعملوا بحث صغير على حاجة معينة بعينها حاجة علمية على حاجة دينية على حاجة تربوية على حاجة في التاريخ على حاجة في الجغرافيا على حاجة في أي حاجة نحاول أولادنا يشغلوا وقتهم بشكل مفيد الارتباط بالمسجد دي نقطة الولاد إمتى يروح المسجد المدرسة واخداهم طول النهار أنت حيبقى في حنين من الطفل للجامع المبنى اللي اسمه بيوت الله على الأرض أنت ابني حيبقى مرتبط لو ما رتبطش في فتره الصيف ونزل وقعد وقعد في حلقة وشاف الأخت أو الأخ وهو بيحفظ وهو بيوجه وشايف حواليه المنبر وشايف قدامه المصلي إمتى حيرتبط؟ إم لم يرتبط في فترة الصيف؟ النقطة اللي بعدها اللي ارتبط بالأسرة الأمور بتتفسخ الأبعاد الاجتماعية أصبحت في منتها الخطورة إحنا كمجتمع للأسف مجتمع تابع مش مجتمع للأسف كيانه بي بيؤثر فيه وبالتالي الأب مش موجود الأم مش موجودة العيال بيشتغلوا ما اعرفش إيه بيذاكروا ما اعرفش إيه بيعملوا مش ممكن ما يزيدش الارتباط للأسرة في فترة الصيف فترة الصيف الأولاد متواجدين في البيت فترة أطول يعني مش مختفين في المدرسة وبالتالي فترات إنهم يشوفوا بابا يشوفوا ماما يشوفوا تيتا يشوفوا عمه يشوفوا خالة، أظن حيزيد وبالتالي يازم نحط مشروع لزيادة الارتباط داخل الأسرة. الأب يبقى يوفر وقت. الأم توفر وقت. الأولاد يبقى موجودين. نحاول نرتبط بخروجه بفصحة، بكلام، بحوار. ولعل ما قلناه من مشاريع كلها تربط الأسرة كلها ببعض بشكل كبير. النقطة قبل الأخيرة. المصايف والبلاجات أهو. إحنا مش معققين ولا حاجة أهو. والصورة قدامكم البيبي موجود وفسط البحر. في مشكلة خالص عندنا إنك تروح تصيف إنك تروح تقضي وقت إنك انت تله له وبري إنك انت تعيش حياتك، ما في مشكلة خالص مش معنى كلامي إن إحنا هنقفل على المرح وله إطلاقا لكن ده جزء من الأجزاء اللي موجودة اللي مطلوبة بس أنا شوف أقول لك دي النقطة الأربع واربعين في وسط أكتر من خمسة واربعين نقطة إحنا وناها يعني معنى كده مش دي بس الأساس هتعمل إيه في الصيف هنروح نصيف أيوة, أيوه بعد ما تروح نصيف لا ما إحنا نعود فترة طويلة جدا هنعود أسبوعين ثلاثة أربعة خمسة طب وعتامل إيه كمان؟ يعني فرجع تلفزيون وإيه كمان؟ يعني هنصهر بقى هعمل النفسي فيه يعني إيه هتامل نفسك فيه؟ يعني مش هعمل حاجة ما هنفق إجازة بقى؟ الكلام ده محتاجين يختفي تماما عن أولادنا بشكل كبير النقطة الأساسية للأباء والأمهات ده جه الوقت اللي انت مش, مش مشغولة فيه في الدراسة أو الأب لازم يبقى متواجد بنقول على أمهات الحمل الأكبر ولكن بقول على أباء الحمل الأكبر والأكبر لأن المسئولية المسئولية قدام ربنا هتبقى ثقيلة كونك إنك مشغول دي حاجة نقدرها لكن أنا بتكلم على نوعية الوقت اللي بتقدمه لأولادك هي ده الأصل في الأمور مش لازم تكون متواجد طول النهار لكن متواجد في الساعة والساعتين بذهنك وبعقلك وبقلبك وبشعورك يحس الأولاد إنك موجود بجد مطلوب دلوقتي دورات دي مش دعوة خاصة ولكن بجد إحنا محتاجين نتعلم تربية ومش عيب كتير من الناس تقولك يا اخي انت جاي تكلمنا في ايه احنا الناس بتربي من ايام سيدنا ادم جاي تعمل ايه ايام سيدنا ادم كان الفطرة سليمه من اربعين خمسين سنه كان الفطره اسلم ولكن دلوقتي بقى كل واحد فينا بيربي على النموذج اللي اتعود عليه بابا الرب علمني ازاي ورباني إزاي ازاي بعلمه ماما علمتني ازاي وربتني ازاي وكانت حنينه ازاي انا بعمل ده دايما بنربي زي النموذج اللي اتعودنا عليه او عكس النموذج لو انا متضايق منه لو بابا جديد ومعرفش إيه وبتعرف أبانا حمين عندي إسالة الحنية لو ماما كانت متسالة أبانا جديدة إذ يعني بتبقى المسألة كده بسمع كلمة في التلفزيون كلمة في الراديو كلمة في كاسد كلمة في محاضرة بلملم أو اتعلمنا تربية لكن أتحدث أعلم أن إحنا نيجي نعمل امتحان عام للمشاهدين كلهم أباء وأمهات ومربين بمواقف تربادي بينها ببدائل في الحل ونسبة النجاح هتبقى كبيرة المساله مش مساله تعجيز ولكن مسؤوليه اولادنا دول مسؤوليه اولادنا دول اعز ما تملك فلاته الكبد يعني يعني بجد لو الواحد فعلا حس بقيمه الاولاد هيحس بقيمه مستقبل الامه دي كلها متوقفه على البيبي اللي انت بتفكر انت وزوجتك ربنا حيرزقك بيه امتى او البيبي اللي فرح امه دلوقتي أو البيب الصغير اللي بيحبه وبيستقبل حياته أو الولد اللي في سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشر هو ده المستقبل الحقيقي للمجتمع اللي إحنا عايشين فيه وهم دول اللي بايديهم إن شاء الله تتحرر كل البلاد وتبقى في عزة كده ومكانه ورفعه وقدرة كل ده عاي تقتل زي أولادنا في الأجازة كده ولا بالاهتمام بتوظيف وقتهم بتوظيف إمكانياتهم بالاهتمام بيهم فكر وجاوب على نفسك بس آخر الأجازة هتلاقيني واقف هنا بقول لك عملت إيه في فترة الأجازة وساعتها تبقى المسئولية مسئولية كبيرة هنخش في حلقتنا النهاردة 30 وسيلة لتعليم أولادنا القرآن وحنبتدي بأول حاجة فيها انا مش أتكلم على الاقلاب ولا الإضغام ولا القلقله ولا التفخيم ولا حاجه لان دي لها اساتذتها وعلماءها والمقرئين وغيرهم من الناس الفاضلين اللي يقدروا يعلموا الاولاد كيفيه احكام القران لكن انا وظيفتي ان اسهل على الاولاد الحفظ ان انبه على نقط معينه ازاي نقدر نحفظ القران بشكل اسلس بوسائل متنوعه غير وسيله الفلقه والولد يقعد قدام الشيخ وسمعه ويكتب ويخرج ويروح حابب ان انا اقدم وسائل تسهل المسألة حبتين ويوم ما تسهل المسألة حبتين على الاولاد انا مش قصدي ابدا ان انا اقول حاجة اكتر من ان المحفظ او المحفظة او المربي او الموجه او المسؤول عن عملية حفظ القرآن مسؤوليته تتعدى حفظ القرآن ومسؤوليته تتعدى إن الابن يبقى حافظ القرآن عن ظهر قلب مسؤوليته أكبر كتير لأن هو الوصلة ما بين الولد والدين ده اللي أساسه القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقول الكلام ده لأني ولد من الأولاد بعد ما أتم حفظ القرآن أصبح بالنسباله الذهاب إلى محفظه مشكلة ليه لان المحفظ حفظه بطريقة فيها انتقاد وطريقة فيها اهانه وطريقة فيها شدة وغلظة فهو حاسس انه قام بدوره وعمل اللي عليه وجه على نفسه حفظ فخلاص بقى كفاية واحد يقول لازم الولد يوقر المحفظ ولازم المحفظ يلجأ إلى الوسائل المناسبة لعملية الحفظ لكن ما تنساش إن مش بس هدف المحفظ أن يحفظ ابن القرآن ولكن الأهم والأهم إن يرتبط هذا الدين بأخلاقه والقرآن وآياته وتوجيهاته بالمحفظ إنما بعثت لأتمن مكارم الأخلاق ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فخدوا بالكم مش ممكن نعتمد نفس الوسائل بنفس الأساليب وبنفس الصورة الغريب ان الامهات بتقول ان المحفظ ده جيد لانه حفظ اولادنا القران لكن ثانيه واحده هو حفظ اولادنا على اي خلفيه الابن رافض نغير نشوف محفظ اخر باسلوب اخر في طفل يجي بالزجر بس في طفل يجي بالهديه بيجي بالمكافأة بيجي بالجائزه بيجي بحاجات كتيرة وبالتالي حبيت أقول لكم وسائل بعينها تساعدكم في عمليه تحفيز القران وخصوصا ان اجر تحفيظ اولادنا القرآن اجر كبير جدا وضخم نور يوم القيامة حلتين يكسى بها الاب والام بفضل تحفيظ اولادهم القرآن كما ورد في الاحاديث لكن قبل ما نبتدي معنا اتصال السلام عليكم طبق لي كتير على تليفون اتفضلي يا فان انا دكتور يا سنهار اتفضلي يا فان اتفضلي حضرات عليكم السلام عليكم اتفضلي <تصفيق> كنت عايزة تسأل حضرتك على حاجة كده عندي بنتي عندها ثلاث سنين قالو اي فضالي وبقى في حاجات بتعملها كنت عايزة اعرف ايه صحي من حضرتك يعني ان عاملها ازا وكده فضالي يعني بتق... هي عندها حوالي ثلاث سنين وكان بواها متوفر من فترة بس بقت تتصرف بعنف وتعمل حاجات كده و... وعايزة احفظها كوران واعلمها حاجات بس بسعات بت... بتبقى اخلاها صعبة جدا هي ثلاث سنين؟ اه أوح... اه الا شهرين الا شهرين ام عاوزة تبتدي من دلوقتي يعني تلاتين شهرين ام مش هاي بدري شوية طيب و كويس ممو بس هي زكية كذا يعني طيب, طيب ايه كمان حضرك تحب تتضيثي يعني عايزه كنت عايزه لو سمحت لو ممكن رقم تليفون حضرك حتى اكلم حضرك فهل يعني هو الكنترول مع النمرة هنحولك الكنترول ان شاء الله طيب حاضر. شو الاخر تفضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طيب السلام عليكم ايوه ايوه السلام عليكم تفضلي فن. ماشي. سلام عليكم وعليكم السلام دكتور ياسر هيتفضلي يا فندم ربنا يسترها يجعل البنت من تكفي زي ما حضرتك قلتي امين يا رب امين, يا رب. أمين يا رب. والله كنت عايز اسال حضرتك انا معي بنت وحيده معاكي بنت وحيده اه ووالدها متوفى اي بس هي يعني عنيده جدا جدا جدا اي ودناغها نشفة اي فانا كنت بزمع حضرك يعني من فترة بس انا ساعات بضربها يعني بتنفج علىها وبضربها وكده فلقيت الضرب ده بيخليها سربيه اكتر وما بتفهمش اي حاجة في المذاكرة اي فابتدت يعني اترك الضرب ده شوية ويعني وي يعني يتقعد قدام التلفزين على طول ممكن ما تتسقاش في المذاكرة وكده اي تجي من برضو على التلفزين على طول اي فالصراحة مش عايز بقتيبع يعني ما هانقف له عندها كم سنة؟ ست سنين إن شاء الله ست سنوات؟ المدرسين آه. بيقولوا عليها ايه في الدراسة؟ هي إن شاء الله داخل السنة الدين أول ابتدائي إن شاء الله أول ابتدائي؟ بيشتكوا منها في كيجي في حاجة؟ اه هي في كيجيتو السنة نعم؟ خلاص بكيجيتو اه اشتكوا منها في حاجة المدرسين يعني في التنسيقية؟ اه يعني هي يعني بتتمشي كلام بصورة بس يعني مم. لكن غير كده تركيزها هي زفيفه في الحياه العامه حضرتك مثلا ايه كل ما تشوف حد جايب حاجه تقول انا عايزه مين دي مثلا عايزه دي بجدد على طول عايزه هدوم على طول جديده لما تشوف حد من زمايلها يعني ولا حد كده من الجيران مع حاجه جديده عايزه زيها ايوه بتحب تتصرف كثير يعني عايزه مثلا طول النهار تصرف شفتي مش عارفه ايه حاجات كده يعني مم. لكن في المذاكره وكده لا ما لها يعني هي في الحياة العامة لكن في الدراسة في اشكال في الدراسة في اشكال ايه مش يعني مش بتيجي من نفسها مثلا تكتب الواجب او تطلع من شنطتها القلم والقرطاسه وتكتبه كده لا يعني لازم انا لازما أنا اقعد جنبها بس يعني لكن هي في الدراسة بتذاكر لو قعدتي معاها اه بس بصعوبه يعني لازم اشخط فيها ولازم ازعق عشان تسمع الكلام <تصفيق> ماشي حاضر شكرا, حاضر حاضر منك. سلام منك. سلام شكرا يا دكتور على ركنك السلام عليكم ربنا يسهلك يا رب كده هي بس في اتصالات اخرى ولا طيب فلسك يعني احنا بس احنا بنعتذر كثيرا على عدم الرد على التلفونات وانتظاركم الطويل على التلفون واعتقد ده بتكلفة ويحط ربنا في ميزان حسناتكم لحرصوكم على التواصل مع البرنامج ولكنه فعلا بعض أوقات بيبقى المادة المقدمة محتاجين نقدمها بعرض مستمر بحيث أنه ما ينقطعش نتيجة الاتصالات المختلفة زي نهاردة بنتكلم مثلا على موضوع التحفيز قبل كنا بنتكلم في الأجازات لكن أسئلة ممكن تكون بعيدة فبنحبش نشاتة المشاهد بشكل واضح في القضية لكن إحنا بنتكلم على التحفيز ما دمنا نتكلم على التحفيز ما هو أنسب الأعمار السنية لمسألة التحفيز دايما بيتقال إن هو بمجرد ما الابن يستطيع أو البنت تستطيع أنها تردد بعض الأناشيد أو بعض المقاطع اللي هي حفظتها نتيجة للسماع هو ده وقت مناسب لعملية التحفيز لكن عملية التحفيز ما بتتمش بشكل رسمي زي ما الناس عاوزة إن في محفزة تبقى موجودة وتعود البنت وترسى وتثبت وبستغرب من الناس اللي عاوزين يخلوا الأولاد اللي عندهم أربع سنوات وخمس سنوات وست سنوات يلتصقوا بالأرض ويبقوا قاعدين وهم بيسمعوا المحفز وهو بيأكلوا الآيات عشان يرددوها لابد وإن إحنا نتعامل مع الأطفال عن إنهم أطفال مسألة اللي بيتكلم على قيمة القرآن وقيمة القرآن لازم الطفل يحس قيمة القرآن يخوانا فيما دون السابعة لا يستطيع الطفل فهم أبعاد أمور إحنا فهمينها ومستوعينها الأولاد تحت سن سبع سنوات ما بيقدروش يفهموا أبعاد ما نقول عنه حلال وحرام ما بيقدروش يفهموا أبعاد الغيبيات والمعتقدات يقدروا يرددوا يتكلموا كلام كبير لكن لا يستطيعوا بأي حال من الأحوال أنهم يستوعبوا ما نستوعبه نحن قيمة القرآن عندنا كبيرة لأننا نعرف قيمة هذا الكتاب ولكن قد نعطي الكتاب أهمية عند الطفل لو دخلنا مداخل سليمة حببنا الأطفال في مسألة التحفيظ خلينا فترة الحفظ فيها جزء من اللعبة أو جزء من القصص أو جزء من المربي المبتسم اللي هو ابتسمته على وشه منورة فبتحسس الطفل بالألفة والأرب الحاجة التانية ان احنا بنتدي أنسب الأوقات من سن ثلاث سنوات وإحنا طلعين لكن أنسب الأوقات للبداية لكن أنسب سن لبداية عملية التحفيز الجاد سبع سنوات تحفيز جاد يعني. يعني في حصيلة من الحفظ تبقى موجودة من سن 3 لل 6 احنا بنحاول ان الطفل يحفظ وبنبتدي بصغار الصور وبنبتدي بالصور السهلة وبنبتدي بالصور بشكل متدرج وبنفس الوقت واحدة واحدة لكن سن 7 سنوات بيبتدي مقياس الحفظ يزيد عند الطفل قدراته بتعلى قدرته على الحفظ بتبقى أعلى وليه مدخلة قبل ما خش في الوسائل تاني مهمة جدا نقطة في غاية الأهمية أن بعض الأولاد ما بيبقاش عندهم ملكة الحفظ وردة وعندي أب وأم نفسهم ويتمنوا أن ابنهم يحفظ القرآن ويعني بيجي ناس كتير جدا تتكلم أنا أمنية حياتي أن ولادي يحفظوا القرآن أن نفسي أولادي يبقوا قلبهم منور بالقرآن نفسي أحس إن القرآن يحفظ أولادي عشان كده أنا حامل مشروع إيه المشروع ده؟ إن أنا حفظ كل أولادي القرآن وتيجي أول بنت تحفظ وتاني بنت تحفظ ويجي على الولد الولد للأسف مش قادر ينتبه ومش مركز وقدراته أقل ومش قادر يستوعب في طفل بيبقى عنده قدرات للحفظ وفي قدره ما بيبقاش في طفل بيبقى عنده تشتيت في التركيز وفي طفل تاني ما بيبقاش عنده في طفل ممكن تبتدي الحفظ من سن سبع سنوات ما بتبديهوش من ستة لازم يكون في مرونة شوية ما يبقاش بمسألة عتحفظه وعتحفظه غصب عن عينكم فالمسألة محتاجة مني إن أنا أحاول أشوف الوضع الحاجة المهمة برضو إن الخلافات الأسرية والمشاكل الأسرية بتأثر في مسألة الحفظ والاستيعاب وده علميا وارد وموجود وبالتالي مطلوب مني طلب أساسي إن إحنا يوم ما نحب نحفظ أولادنا القرآن ننتبه هل الولد مزي... مركز ولا مش مركز عنده تشتت ولا ما عندهش تشتت الولد قادر على الحفظ ولا مش قادر على الحفظ الولد قدراته تؤهله ولا ما تؤهلهش الكلام ده كله على بعضه مطلوب وبالتالي دي بداية لابد منها أول قاعدة من قواعد حفظ القرآن حبان على الشاشة دلوقتي اللي هي مسألة اختيار تهيئة الأجواء للجلوس لحفظ القرآن وقرأته سواء و... وربطها بالهدوء والسكينة وانتظام النهج المتبع كلام كبير شويتين ببساطة إن إحنا لازم يكون المكان اللي إحنا بنحفظ فيه القرآن هادئ ما يكونش فيه مثيرات كتيرة ما يكونش فيه حاجات بتاخد انتباه الطفل مش ممكن نحفظ القرآن وإحنا مشغلين التلفزيون أو مشغلين الكمبيوتر أو مشغلين كاست أو الجو هيصة حواليه أو في أطفال تانيين بيلعبوا تحت في الشارع او في السمودة في الطرقه او في عند الجيران وابني قاعد هتحفظ هتحفظ وبالتالي اول حاجه بناكد عليها لازم يكون المكان مناسب مناسبة شديدة بالنسبة للطفل وبالتالي مسألة تهيئه الأجواء للجلوس لحفظ القرآن وقراءته دي أساسية من الأساسيات الموجودة مسألة السكينة مسألة الهدوء مسألة الانتظام مهمة مش ممكن أحفظ مرة كل ثلاثة أسابيع مرة كل أسبوع عن اعتذر حفظ القرآن لا النهاردة عنده تدريب معلش عن اعتذر للمحفظ لا عن اعتذل للمحفظة اللي موجودة في المسجد ده احنا مش هنروح ده احنا كل سنة كلها على بعضها ما جاش المحفظ أكتر من ست مرات طبعا يحفظ الذات وبالتالي مسألة الانتظام مسألة الهدوء مسألة السكينة مسألة تهيئة الجو دي من النقاط الأساسية اللي موجودة اللي لازم ناخد بالنا منها في حاجة مهمة جداً الوقت المناسب اللي ابني فيه أعلى درجات تركيز، الوقت المناسب وخصوصا بعد الاستيقاظ، عادة بعد الاستيقاظ من أحسن الأوقات اللي يحفظ فيها أولادنا لأن لو حفظ في وسط اليوم أو في آخر اليوم بيبقى تركيز الولد تشتت، إجهاد العقل بيبقى شديد وبالتالي لازم يكون المكان مناسب والتوقيت مناسب، على فكرة علميا أفضل وقت لمسألة الحفظ والاسترجاع هو ما حول صلاة الفجر وما بعدها وده أعلى وقت تكون فيه التركيز أعلى ما يمكن ومتناسق مع الساعة البيولوجية اللي ربنا خلقها مع الشروق ومع نور الشمس وبالتالي لازم ناخد بالنا من النقطة دي النقطة التانية اللي بأكد عليها أساسية موجودة في مسألة الحفظ الطاقة الحركية طفل دايماً بيتحرك وبيحب يتحرك، طفل زي الثلاث سنين، أو الأربع سنين، أو الخمس سنين، أطفال في بعض أوقات ما بيقدرواش يعودوا على مكتب، أو يعودوا على كرسي، أو يعود مربع على الأرض في المسجد، الأولاد في بعض أوقات بيحبوا يلعبوا ويتنططوا ويروحوا ويجوا، قد نسمح بعملية الحفظ في السن ده، والأولاد بيجروا وإحنا بنحفظهم، الولد بيلعب وإحنا بنحفظه، وبالتالي بيرتبط عنده الحفظ إنها مش مسألة إلزامية شديدة عشان الولد يبتدي يستوعب وعلى فكرة أطفالنا في سن 3-4 سنة, سنة, سنة يجيب أمهات تلاحظها قوي بيلقطوا الحاجة حتى وهم بيلعبوا حاجة بتتسمع في التلفزيون أو مشكلة في البيت أو نقاش بين بابا وماما الأولاد بيبقوا سامعين وقد يسترجعوا الموضوع يبقى الطاقة الحركية بإحنا الإلزام بالشكل العام للحلقة في سن 3 أو 4 أو 5 أو 6 يعني المسألة محتاجة مني أراعي الفروق الفروق بين الأولاد في نقطه مهمه الحب اولا التعلق بك اولا ارسل حبا تستقبل حبا يعني المنطقه دي مهمه جدا ان يتعلق ال ال ال الولد بالمربي ان يتعلق الولد بالمحفظ أن تتعلق البنت بالمحفظة أن يتعلق الولد بشخص المحفظ في السن ده مهم وما أقدرش أفصل ما بينهم لا يمكن أن تتم عملية الحفظ بشكل سليم وقريب إلا في ظل وجود علاقة جيدة مع المحفظ وحأأكد أن المحفظ ممكن يكون تأثيره أعلى من تأثير الأب والأم لو أخلاقياته مناسق ردود أفعاله واسلوبه وطريقته وتعاملاته مبهرة بالنسبة للطفل لكن تعالى لمحفظ متجهم محفظ ضرب بوز محفظ حطط على جبينه مش 111 1111 محفظ بيعتمد على اسلوبه الزجر والشخط هو ده اللي ينفع مع امثال الاطفال دول. محفظ ماسك عصايا غليظة في ايديه لكل من تساوره نفسه أن يقل تركيزه بأي حال من الأحوال حفظ الولد القرآن لكن للأسف تعلق في ذهنه أن صورة المحفظ وصورة الشيخ وصورة الملقي وصورة البني آدم اللي بيؤدي بهذا النسق طيب نعمل إيه بقى الرفق ما كان في أمر إلا زانة وما نزع من أمر إلا شانة الرفق في الأمر كل يا محفظ هتوديها فين وبالتالي تعلق الابن بالمحفظ مهم عشان كده بنقول لمحفظين اخلاص النية مهم أنت مبتقديش اي أي وظيفة أنت مش مدرس أنت مش جاي تحفظه عن نشيد أو نصوص أو عربي أو التغرافي أو تريك أنت جاي تربط الولد ده بدينه وإسلامه في شخصك وشكلك أنت متجاهم وطبيعتك كده اقلب السحنة دي والشكل ده ساعه ما تحفظ الولد في الحلقة غير اسلوبك غير طريقتك ما تخليش الولد يبقى عنده الانطباع السيء بشكل معين النقطة الرابعة اللعب، مكعبات وريقات بدء الموضوع بقصة واقامة حوار عليه كلام ده مهم جدا مش عيب ومش غلط ان المحفظ يبتدي يحبب الاولاد في المكان وفي القرآن بقصة يشد الولد بلعبة تشد الولد بمكعبات عليها بعض آيات يرتبها الولد فيرتب الآية فترسخ في ذهنه لازم نتكر في مسألة تحفيظ الأولاد القرآن عشان اللي بيشد الأولاد دلوقتي كتير قوي تلفزيون كمبيوتر جيمز لعب في الشارع حمام السباحة ان يقعد ساكت نيلعب في لعبه حياة كتيرة جدا بتشد الأولاد لده وبالتالي عشان أحفظ لازم أوجد الوسائل المناسبة لعملية التحفيز بشكل جيد هنتكلم بقى في النقطة الخمسة ربط القرآن بالقصص ده يزيد قوة الحفظ وحبه لهذا النسق من عملية التحفيز زي قصة أصحاب الفيل زي قصة الهدهد زي قصة سيدنا يونس زي قصة سيدنا هود زي ناقة صالح سيدنا صالح يعني احنا بنتكلم دلوقتي في ايه احنا بنتكلم في ان احنا لازم نربط عملية التحفيز بالقصص لازم القصة تبقى محور اساسي في عملية التحفيز وبالتالي مطلوب مني ان انا يبقى عندي مهارة القاء القصة يعني جميل قوي ان احنا نعمل مصرحية اصحاب الفيل إيه ده مصرحي؟ آه ممكن نعمل مقاطع ومشاهد وفي الآخر بيجي الولد يتكلم ويقول صورة الفيل وبالتالي مصوب مننا قوي يعني إن إحنا نحاول نربط بالقصص اللي موجود في نقطة الستة اللي بنعرضها عليكم على الشاشة لازم نتعرف على نفسية الولد والتعامل معها على حسب ده مهم جدا حيبان قدام ال الشاشة دلوقتي برضو في ولد بيبقى انطوائي في ولد بيبقى انبساطي في ولد بيبقى اجتماعي في ولد بيبقى عنيد الصفات دي لازم أقوم مع للمحفظ للمحفز أو المحفزة أديل خلفية عن الموضوع إن ابني مش اجتماعي حبتين ممكن يبقى اجتماعي لو إدلوا قدر من الاهتمام وأظهروا بعض النشاطات وخلاه يلعب مع الأولاد يحللي مشكلة أنا مش قادر حلها في البيت ابني عنيد في عملية الحفظ معايا بس مش يبقى عميد لو عملنا مسابقات وحفزنا الولد وخلينا في عائد وحبنا الولد وحاولنا نكبر فيه ونديله اهتمام ونديله اهمية المسألة مش مسألة ان احنا نتحفظ بس المسألة مسألة التعرف على نفسية الولد ولد ممكن يكون المسألة بالنسبة له سهلة في التعاملات في ولد بيبقى منغلق ما بيتكلمش كتير ما بيتعش كتير بيخاف من ان الناس تنتقده الولد خايف انه يعمل حاجة لحسن حد يقول له عيب الحاجات دي كلها لازم المحفظ يتعلم ازاي يقدر يتعامل مع النفوس احنا محتاجين نوعية المحفظ مش عداد كبيرة من المحفظين احنا اللي بيحفظوا القرآن دلوقتي وفي هذا العصر اكتر بكتير جدا من اللي حفظوه من 30-40 سنة من 100 سنة وبالتالي لازم نكون فاهمين إن إحنا محتاجين نوعية مش عاوزين كم المجتمع بتاعنا عمره ما هيبقى بكم الأعداد فكم الأعداد قد كده مليار وربعة موجودين على مستوى العالم لكن القيمة الحقيقية لمليار وربعة واقفة أمام عشرين مليون يهودي مش قادر تعمل حاجة يبقى إحنا محتاجين النوعية يبقى محتاجين نوعية المحفظ وطريقة التحفيز وطريقه تغذيه المعلومه وطريقه كذا وطريقه كذا في امهات بتيجي تقول المحفظ الفلاني ده ربنا يكرمه ليه حفظ ابنك القران كله قالت لي لا بالعكس هو حفظ لكن سبحان الله الولد بدا يبقى اجتماعي الثقه بالنفس بدات تزيد احساسه بنفسه بقى كذا الولد بدا متعلق بالمحفظ يوم ما يروح للمحفظ هيبقى سعيد جدا تأكدوا ان الولد ده هيحفظ ويكمل حفظ القرآن على ايد الرجل ده ننتقل للنقطه اللي بعدها المكافأة ناس كتير جدا بتخاف من نقطة المكافأة تقلق جدا من نقطة المكافأة وتقول لك ايه ده على حفظ القرآن دي المكافأة على حفظ الرسول رسول الله عليه وسلم يجي مكافأة اخوانا الجنة مكافأة الجنة مكافأة والذين احسنوا حسنة وزيادة خلاص وبالتالي احنا مطلوب مننا ان يبقى في مكافأة انا بروح وبحفظ وبتعب نفسي وبحاول اجتهد ان انا اكمل الصور وبالتالي علي انا ان انا ادينه مكافأة المكافأة دي تبقى مادية معنوية في صورة شهادة في صورة احتفال في صورة كذا واول ما يخلص جزء من القرآن يعني انت بتأمينه له حفلة وتدعو العائلة كلها انها تيجي على شرف حفظ هذا الابن جزء من القرآن ونفخم ونعظم ونكبر ونحسسه قد قدقل في قلبه من النور اللي موجود وبالتالي محتاجين المكافأة دي مطلوبه أيا كانت نوعية المكافأة صلاح الدين الأيوبي عندما كان في جيشه يمر على محفظ من المحفظين لابن من الأبناء عرف ان هو حفظ الفتح خلص. وبالتالي صلاح الدين مد في جيبه فأعطاه دنانير كثيرة فالمحفظ قال له هذا كثير قال لا شيء يعادل كلام الله تبارك وتعالى يعني إحنا محتاجين نحس بقيمة هذه الأشياء وقيمة هذه الأمور النقطة اللي بعدها روح التنافس المنافسة المنافسة مطلوبة إن إحنا بينا وبين بعض نتعامل بشكل من المنافسة يعني إيه منافس يعني إن إحنا نتنافس مين هيحفظ أسرع مين هيفوز بالجائزة مين هيبقى أشتر مين هيبقى أحسن روح التنافس مش في المذاكرة بس في روح تنافس أخرى موجودة في نواحي كتيرة موجودة في الحياة مش بس في الرياضة لا في عملية حفظ القرآن النقطة التاسعة شرح بسيط يستوعب الطفل محتاجين وما قدرك ما بطارق ايه طارق يا ابني يفتح بقى لدماغه بقى يقول لك ده نجم طب والنجم ده فين تقول لك في السماء طب والنجم ده وظيفته ايه بينور للناس وانت كمان بقلبك ونورك وقرآنك هتحس بدا يعني الوقت بي بي يعني شارف على الانتهاء لكن الكلام لم ينتهي وما خلصناش كتير لكن انا هخلص النقطة العشرة ونتكلم فيها أنسى بالصور. اختيار انسى بالصور الاولاد السن من ثلاثة بنبتدي بالصور الصغار ده الاساس الموجود الصور التي تحمل ألفاظ ومعاني خفيفة على الطفل الصور في الجزء الثلاثين صغيرة وقصيرة هي دي الأنسب بالنسبة للسن الصغير ما بال بالصور الكبيرة عشان الطفل ما يحدث له نوع من أنواع التراكم المعلومي اللي موجود داخل الحفظ وما يبقاش بالنسبة له حفظ شيء ثقيل أو شيء متعب ما زال هناك وسائل كثيرة لكن وقتنا كده يعني خلص ولكن أنا عاوز أوجه رسالة في آخر حلقتي إن هو ما تدخلوش على أولادكم والبخل عمره ما يكون نادي أنا بتكلمش في مديات نحن بنلبس ونأكل ونوفر ونعمل ما تبخلوش على أولادكم إن شخصياتهم تبقى شخصيات بجد تفرح والهدف مش ان احنا نحفظ القرآن فحسب احنا الهدف ان يتأثر ابني بحفظ القرآن ويبقى حامل للقرآن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حافظا للقرآن لكن كان بيتقال على الرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن وبالتالي احنا ما يهمناش الشكليات كمجتمعات وان كنا مجتمع شكلي ومظهري بنهتم بالمظاهر والشكليات اكتر من الجوهر ما مني، مجتمع احتفالات بنتكلم دايما ونظهر للناس احنا لابسين ايه وعملين ايه لكن زي ما بيقولوا في المثل الشعبي من جوه معرفش ايه من بره يعلم ايه من بره معرفش ايه من جوه ايه انتم تكملوا بقى المثل محتاجين نهتم بأولادنا بجد والاهتمام الحقيقي اهتمام قلوب وتوعية وعقول ونفسية وسقة وتحمل مسؤولية محتاجين تدوا أولادكم جزء من الوقت الوقت ده هو أغلى ما يملك الولد فما تضيعهوش حاولوا تستسمروه حاولوا تفكروا معايا الحلقة الجاية في وسائل تعنى على أن أولادنا يحفظوا القرآن زي ما قلنا المكافأة وحب التنافس وإن هو يبقى في محفظ مبتهج وإن وإن وإن محتاجين مساعدتكم معانا الأمة دي محتاجة تتكاتب وتتعاون مش هينفع أقول كل الكلام كله لكن محتاج منكم تفاعل ويا رب وانت بتسمعوني المرة الجاية ألاقي التليفون اللي جايلي أنا علمت ابن القرآن بكذا وكذا وكذا وكذا أنا نجحت في حفظ القرآن عشان كذا وكذا وكذا أنا بقول للمربين يعملوا كذا وكذا عشان تبقى حلقة مفتوحة ولو ما قدرتوش تتواصلوا على شاشات قناة الناس معايا فالصايت موجود تقدروا دي تتفاعلوا تقدروا دي تخشوا تقدروا بي أن تقولوا لي الوسائل اللي أقدر بيها أجمعها عشان أقولها لكم الأسبوع القادم اللي هو هيبقى ساعة قبل دلوقتي الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء من كل أسبوع إن شاء الله مع ساعة التربية التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا رب العالمين في مستقر رحمته بفضل أن قدمنا ساعة من أعمارنا لتكون في ميزان حسناتنا يوم القيام استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم